الحاكم والعقيد اتجول في الوطن العربي يتجول في الوطن العربي لأقرأ شعري للجميل فانا مقتنع ان الشعر رغيف يخبز للجميل وانا مقتنع منذ بدا بأن الأحرق أسماك وبأن الماء هو الجهود أتجول في الوطن العربي وليس معي إلا دفع يرسلني المخفر للمخفر يرميني العسكر للعسكر وأنا لا أحمل في جيبي إلا عصفوق لكن الضابط يوقفني ويريد جوازا للعبور تحتاج الكلمه في وطني لجواز مرور ابقى مرميا ساعات مرميا ساعات منتظرا فرمان المأمور فاتامل في اكياس الرمل ودمعي في عيني بحور وما ما ارتفعت تتحدث عن وطن واحد تتحدث عن شعب واحد وانا كالجرذ هنا قاعد اتقيا احزاني وادوس جميع شعارات الطبشور واظل على باب بلادي مرميا كالقدح المكسور